نأخذه ونستعيه ونستعفره ونحوذ بالله من الشهور على سيئات أحبائنا أن نحن بالله صلاة ضدنا ومن يطلق ملاهاتنا وأشهد الله إلا الله اشهد ان محمدا عبدك وعبدك اللهم قل مخلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى يالك وصحبه وما لاستدى بهديه الى الان فيه بعد يا قوة بالهزة كبارة والفعال ان لا على أحد والرسول يجعوكم فيه فراثا فتارك غمّا لغمّت كي لا تحجن على ما فراتكم ولما عصابكم والله قبيل بما تحصلون أيها جقة الحديث مختفنا عن جدوة أخر التي أنزل الله فيها ووارد في سنة آيات وهذه آيات لك حجم عما وقع للمسلمين بعد هزيمتهم، السلمين حينما قال أرغمان حمر صاحبهم وراثيهم ونقع فعليه وحجم وقد أقضى إتنه المسلمين أن لا يتوقعوا كماكرا هم من المسلمون الانتقروا. وإن رعدهمون فتتحققوا القيام. لكن عندما عندنا رأى ثلاثة آلاك مشرك قد تفرقوا وتمعترض الطحراء وطرقوا مراءهم كثيرة لا, لأ. فأقام النذال وأوقعوا الغلائب وجعلتهم يقتلوها في طاق أماكنه فتقوروا على استئذانهم وظنوا أن الله عليه وسلم يحيمهم من الغلائب فمن أجل ذلك موقفهم على ظهر الجنس ونجدوا ان يشاركوا في جمع الغنائم وعن الغناء وكانت اكارهم المشركين محافرة فلما وجدوا انه تحت طرق موقعهم على ظهر الجبل انتهدوا هذه الخرطة أقرض قديلا له هذه المواقع وحافظ المسلمين وأرسل كلها الذين بمحض الصحبة أو أي أعداء وقوه قوا افلا قد فخر افلا تكنوننا وقوه قوا من شدتنا اضطربوا من خطر الغمه التي نزلت بهم هذه ساعه حتى رسول فلا جاء منادي انا انت محمد القدس عند ذلك تتبعث والمسلمون وتوابطوا وبعد الجبل وتوجد معظوهم حتى وضعب الى المدينة كل مايه وعسولنا صلى الله عليه في موزنة. ما هو يقول وينادي إلي حساب الله إلي حساب الله. الله ينادي لهذا لكي يمكنهم على حياته ولكي يتمع المسلمون حينا والقرآن يرسلوهم لهذا الأمر وقاربنا يكون على أحد بذلوا على قلعه انتم تريدون ان قوموا فيها تقيمون في الجبل وربونا يخرجون في غارات يخرجون في الغارات في الليل اناديكم في كل فقوموا في غارات الله عليه وسلم ما زال حليا. هو يناديكم الني عزال الله. الني عزال الله. الرقم الذي اطاره المسلمين لما اطارهم لأنهم تقلوا عن رسولين. ولأنهم تقلوا وقد اعتروا هم يا راحنا. في رقم لكي لا تحزن على لا شاكتهم ولا لا أطلقهم وخذ قد يارب الحزب هو خيبت على رأس, رأس الله صلى الله عليه وسلم كذلك قد يارب الله وشج وزه وهذا كان صلى الله عليه وسلم لكنهم سمعوا ثابتاً لا يتزعز ولا يتعطى وعلى الله أبحانه أن يتسمحوا إليه وأن ينطلق فقوه ويتمع سمعه والله مطالع على كل شيء والله طبير بما تعطيه ومن قبط تعالى وكاره المسلم مدام يعمل خسن الجسم. وحضوط اتجاهه الى الله. على الرغم من ان المسلمين تبتعى مما فعلوا لان الله جدا انزل عليهم المحاس. ليؤمنهم ويؤمنهم. ويهدئ من اعطابهم ونبيه نعات في هذا الوقت مع لباطل الغم الذي اطابعه ونبي امت الحاجة اليه ثم انزل عليكم من ذعب الغم امنة نعاتا جرشا قرائفا منكم عن ابي طرحة قال يقض الطيب من ايدينا. فنقضه موانا الاخرى ويقض في كمرة النعاذ. وهكذا يأتي النعاذ في غضو في نس قبل المعارجة لنريحه وليتنسل من نقوم المعارجة في هبوء ووعدة. ويأتي في جعب الهجيمة الذي حقاره حتى تهزئ من جثة قهر والقنع الذي أظنناهم في هذا الموكب فالإنسان يكون متعرض فإذا تباعد لهم عنه ولو لحطرة قصيرة فإنه يشعر فالراءة والأمن فأناه يقطع من عقاب أو كأنه حذر من الغداء ما يكفي وما نجس له بشارة والله تعالى أن ما يشاء هذه الصائدة المذنبة التي أهربت إلى هذه المكانة وترفع لأوالهم وعنصونهم حما الطائفة الأقراء كان الطائفة فالطائف الإنال لها وحظة سفاقها بالله طائفة فالأجوابهم أنفسهم وعنمتهم فلا يبقرون إلا في حياتهم ولا في حياتهم نظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون ان لجى من الامر من شيء انهم يريدون ان يكون لهم الارض وأن يكون لهم القيادة وكانهم يستخدمون القيادة لفول التطرف وأنها هي النبج اوقعاتهم جمعهم فيها يريدون ان يكون الامر لهم والقؤال والبعارين قل ان الامرة الله لله فالمعارض لله والجهاد في سبيل الله وكذا انما يقوم لعداء كلمة الله الامر بشه لله ليس لأحد دخل فيه حتى ولا لرسول الله فقد قال الله تعالى له ليس لك من الامر شيء. ان الامر لله يذكره ويبطله وامر النصر والهديمة لله فكيف يقولون منا تقول هل لنا من الامر من شكل كأنه يقولون نحن مخلوق الإرادة ونكونا نفكر في موضوعنا هذا والقيادة هي التي غررنا وأوقعتنا في نحن حزين. الله يردو عنهم ان التبذير والتقدير لله بعده قل ان الامرة الله لله وهذا امتارت قومه مبيلة وحدة على الناس يقول في انفسهم ما لا يمتون لهم يقولون كما كان لنا من الامر شيء ما حذرناها هنا الذي جاء بناها وما النبي ارطا عنا في الخط نهولا بذلك وقد جروابنا القيادة الى ما نحن دين وهذا الشهام في القيادة الاسلامية والله سبحانه وضعنا يا رب علينا لان الانسان لو نام في ذلك ووضع وعفرام الافتال على عندك. ثم جاءه في مكان معين على مدى ان يفتح الابواب ويفتر الافتال ويظهر الى هذا المكان الذي يموت او يقتل فيه. يذهب الى رب الجعب بكي يتفضح في هذا المكان ويقتل فيه. ان الانسان إذا قد يرى له أن يفتر في حال فلا يجب من المدى أن تنفعه الأطوال وللأطوال وللسلاح من, من الأجانة محفوظة والأعمار محفوظة ولها مواعيد محددة وأماكن معينة فمهما هرى الإنسان وحظ ومهما تولى وجرى لكي يمتعز عن الحظ ويفر من الزيدان فان ذلك لا ينفعه امدا. في الزاعة المحسنة وفي المكان المعين سيأصل الى هذا المكان والمألفة. وتفضل الامواب وتمزق التداري وكل الحوالي تداري. ويذهب الى الماضجة الذي سيقضع فيها. يفتن يذهب اليه في ذلك الوقت المعين. هل في ببيوتكم لبعض الذي نكتب عليهه القتل من مطاجعه. هل الناس ان الضوار من ميادين في القناة يقارب يحسبون ان البرج عن الجهاد والذي يطير الله. انهم لا يكون في الوص المحدد والمكان المحيان. ويأرجون من بيوتهم. ويقتلون في ذلك المكان الذي يقتضعون فيه. كأن المرجع يناديهم والمكان يدعوهم بشكل يقتل فيه. لا محالة من ان يقتل فيه. لا دوارة ولا هو ولا دنيا ولا تولي لو كنتم في بيوتكم في بيوتكم قوموا عليكم الابواب ومغلق عليكم الاقفال لو كنتم في بيوتكم لواعدت الذين كتب عليهم القتل من مراجعك فاذيكا موقف جاء فسبق النكاح لكي ينزهي فيه عمره فينزهي أجله في هذا المكان المعين ألا يظن ظالم أبدا أن قوضه عن انجهاجه وانساره وأن ثمانه من الميجان سيغنيه إنها أعمار محزنة مؤجلة ضاعمة بإذن الله كتابا مؤجلة فلا يظن غار او انسان لا يعقل نقوه لا يظن ان اتراره هذا فينصره او فيه <تصفيق> <تصفيق> كن لن ينفعكم فراء ان قراركم من الموت او الحق واذا لا تمتعون الا قليلا وينكث الانسان في مكانه سنين طويلة فاذا ما جاء اجل في مكان اخر وجدته مفارق خارته ارضا لك ليقصى لحظه في هذا المكان المحدد الذي لم يأتي إليه ولا مرة واحدة لكن المرض جعل يناديه والمكان يضعوب فكل إنسان يعلم أن الآزال محطونا وأن الأعمار محدودة لو كنتم في بيوتكم لعرض النبي نكتب عليه من قصله الى مباجره والله سبحانه وتعالى ينحط القلوب ويبتلي القلوب فينظر ليعلم من يطبق من يكذب ومن يدعي الإيمان ممن يطبق في إيمانه وليبتلي الله ما في ما في ويبطلع بالشجارب ويبطلع يبطلع معادل الرجال ويبطلع أحوالهم والله مطلع على السر والعلم هما هو عددكم من السر والعلم في الأطرار الملادنة التي لم تخرج منها والله عديد من ذات الصبوح وهو يأكد وهو الطرق العليف والقرآن يؤكد هذا المعنى والكردة علم الله المحيط بكل جن والله صبيب بما تعملون والله عليم بذات الصدور حتى توجد المعادة معادة الله في حروف المؤمنين والنواقب الله في السر والعلم والنتقى الله في أحواله والذين فروا من الميزان وطيولوا لمنطق الزمعان اننا استضعتهم الشيطان واستجلناهم بكلب معاصيهم بكلب تأثر رناد اماكنهم ومخالفتهم لأمر رسولهم وحرقهم على الغناء بهذه المعاصي استجلناهم الشيطان واستضعتهم والله سبحانه وتعالى يدلل انه قد حقا عنه ويأتوا عن شكيره ان الذين توفنا منكم يوم من سحب انما الشيطان بجعب وكتب ولقد حق الله عنهم ان الله رسول حبيب على المؤمنين ان يتركوا مكارك المنافقين وعليهم ان لا يسيروا نحو الكافرين وان لا نقول قولهم على المؤمنين ان ينتهوا وان ينتهوا عما يقوله الكافرون وان الكافرين اقصاره لمن كان راضيا او مدادرا قالوا عنهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما تتنوا يقول ذلك الفقار عن الذين يبرغون في الأرض الاتجارة او يذهبون الى بيازين الجهاد قالوا عنهم ما كانوا عندنا وماكثين معنا مهما يكون وما تصلوا يحذر الله سبحانه جماعة الإيمان يحذرهم من أن يكونوا مقالة الشافرين إن طاولة معقيدة يعلم أنه لن يصيبه إلا ما تصل الله له وأن ما أخطاه لن يكون ليصيبه وما قصابه لم يكن من يخطئك ويعلم ان الامور تدري بأخداف وان الله سبحانه وتعالى يملك مواسل الغدور فعند الضرباء لا يجبع وعند الضرباء لا يقتر ولا يجبع انها هو فائلة يفجعه الإيمان ويسير على منهج الحقيقة فكذا صاحب الحقيقة والإيمان الله الذي لا إيمان له كأنه عند الشرق لأوله الصموح وعند الخن بطر قشر وهو ذلك لا يردد الأمور إلى مصدر الصحيح ولا يعيد الأمور إلى واحداً ولا يعلم أنما أصابه قد تبعه الله عليه إن واحداً عقيدة ضعيفة والإيمان مزاجاً تجده بلا إيمان وثانياً يسلل الأمور خلال غير أسبابه الحقيقية وهم الأمور لو كانوا عندنا نامات وماثدون وحينما تحوتهم أمور يتجمناها يقول يا الهتم يا لأك يا عتك على ما تاتني فهذا الصمد الحائر ينجع وهذا عن عدم العقيدة وهذا تصيبه بالحضر يجعل الله ذلك حضرة في قلبه اما اهل ايمان فيعرفون ان الله يحلي ويميه فمالك الحياة ومن رفض الله جل وحرق وهو الذي يحلي ويميه ويتطرق في الخرق كما يشاء فالله بالله تحملون قصير ان الجهاز في سبيل الله والقصر والمصر لإعلاء كلمة الله هو أفضل وأحضر وأحضر من كل ما يجمعه الناس من ناجيات ومناصر ونظائف وأمواج ولكن كتلكم في سبيل الله والمصر لما اغترهم من الله ورحمه خير مما يجمعون. ماذا تتمع في هذه السنة؟ في آلاف ملايين السنة عما قليل ستتوقفها وفدها. تتبقى وقتا قليلا ثم سيكون تتوقفها تجيدا. لكن الذي يعمل في الله ويجاهد في سبيل الله سيجد. مغفرة من الله ورحمه وهي خل مما يجمعه الناس ومما يحيطون على اصابته من الدنيا لنغفرة من الله ورحمه خلهم مما يجمعون وكان خلقه وكان خلقه ثم ترسوها وضعت هذه الاموال وبوعد عمالهم ولا يقول إلا جهنم ان لهذا المطرد النوت لا محالة ثم الزعف والحشر والكتاب ولئن وقتم أو قتلت لا إلى الواحد تحشرون ان لهذا المطرد النوت لا محالة فإن من يعمل ولإعلاق كلمة الله وبين من يعمل من ولا هم له لنا أن يحطل يازم عن المال الموت هو الموت والنهادة الحكمية هو الموت بمنزع في الحر والحساس لكن يا فلاحة تنحمل لديه لكي يغلح جعله ويكتفر لأسرة وأعمل الحلقة وأقفى الأشياء من اختار العمل السيء اختار أن يحفظ الدنيا وأن يبتعد عن خدمة الدين ونشره بالجعوة وبالجهاد في سبيل الله النوت هو النوت والأجل هو الأجل لا اكبارك على الدنيا وتكالوبك عليها يزيد في عمرك. ولا جهابك الى ميابيه الجهاد ينقص من بالأجل. النهاية معروفك. والنهاية الى المرض. وبعدها مزعف والحساس. ولكن قبتم او قتلتم لان الواحد بحروف. عليكم ايها جفعة. في ان تحجبوا ليكم وتعملوا خدمة الاسلام وعند قضوا الساعات حروا الساعات في الزعوة من الواق وفي ميال عمر الجهاز في سبيل الله وتذكروا حول رقولكم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يدك لولا اشطة على المسلمين ويأجب ما أعملهم عليك ما تقلقتهم سريت سره في سبيل الله والتي نفسي بيتك لأجبت عن قطر في سبيل الله ثم أعيى ثم أقتل ثم أعيى ثم أقتل ثم أعيى ثم أقتل حتى يتمنى رسول الله. الله عليه وسلم ان يقتلق سبيل الله عبده الله ويبني قطعه عندما سنة له رأى في تنامه رجلين أتواني فطعد بالشجرة فرأيت دارا هي أكثر وأكثر رأيت دارا مستهى أنت هذه الدار تدار الشهداء كذلك هترقوا هترقوا هنا لأثرة من الله الرحمة هترقوا هنا التي يقول عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأثرة بشبيب الله عن راحة. خير من الظنى وما فيها فمالك في الجنة. خير من ولو أن مرأة من اهل الجنة اضطلعت الى اهل الارض لأضواء اتنا باللهما ولا ملأ كريحة ولا وصيصها على رأتها خير من الدولة وما فيها خلالها على رأتها خير من الدولة وما فيها هذه المرأة الذي ين يلقى العين التي, التي اعضاها الله لمن جاهد تتشف في سبيل الله وعليكم انه تطلع ان تتجاهروا على الجهاد وان تطلعوا الى جلاجين الجهاد وان تتقطعوا من اعداء الدنيا والنهاية معروفة ولي ان تقلتم في سبيل ولي ان تقلتم في سبيل الله او مثل لموكرة من الله رحمة خير مننا جمعين ولإن نبتم أو قتلتم لإلى الله تبشرون أقول قولي هذا فأستغفر الله لي لكم الحمد لله والصلاة والصلاة على رسول الله أما بعد الله وقفي وقفي بنور الله وعلينا <تصفيق> ان نفجر القلق ولا يخذلنا القلق والحيره والاضطراب لما نراه في الشرق الاوسط نعرف ان اتينم الامر جليا ان هناك اناسا كثيرين يتعقدون بموقف العراق ويؤيدون ان اندراجه تحت غازيه رايد روا يفك بالعقل، وهم قد أساءوا، وأساءوا لدينهم إساءة بالغة. إن هؤلاء أنتم تعرفونهم جيداً. هؤلاء فرضوا على الحق، وذلبهوا الطواف حينما يريدون أن يجهدوا تحت راية الذي كفر بالناس. والذي اتبعت شفاً علمالياً واضحك عليهم لأنه يعلن الزهاد المقدّن والذي ضحف عليهم قادي السابقا وقالت رسائل إعلانه قاد بيك وضعها تقادعون الله والذين وما يحضرون إلا أن تفهم وما يحضرون اننا نريد ان ننهي هذه المقوله حزب الزعف يجب ان يعلموا ماذا تقرا حزب الدعوه بالعراق وماذا تقرا حزب الدعوه بسوريا انهم يزعمون المسلمين تنفيقه فاذ جاءت احلامه عليه عليكم حزب الدعوه يرغم الناس يرغمون الناس ان يذكروا في اظن في السابع والعشر في السابع في شهر يوليو عندما طوامنا يا حزب الزعر يأمر الناس ان يكدروا في النساجد باعتباره عيدا يكدرون في المساجد ويأمرونهم بذلك باعتبار هذا الوقت عيدا حمل بالتبني ولا يؤمنون الى مثل المساجد الا من كان بعثيا وهم يعملون على ازالة الاثنان والقضاء عليه يأخذون الرجل من يخطوك ويأتدمونه كأنه يقولون تقول لكم اطلع شيئا يأخذون له طرفة خمسة ثلاثة ثم يأخذونه الى الشرطة يأخذونه على ان يحبط ويتوفق ويأخذون به في سائل يجوز منه جسد ولا يبقى من جسده شيئا وهم يأكون بالنفعة المحجدة ويأكون بطرورة ججاجة ججاجة للمسردات ويقولون لها إلا أن تدخل إلى هذه الججاجة أن نرحل فيك في هذه الججاجة ثم يقعدون بها ما يقعدون ان حفظ الضغط طلع المسلمين في الهراف وقرية ما لم يصنعه الشيوحيون في هماكنه وحفظ الضغط وان كان يؤمن بوجود الله لكنه رأى ان الله لا علاقة له في الارض ولا يشرع ولا يحكم في الامتحار وهكذا يجد هذا الحفظ العلماني فيهج المعن الذي يرى أن الإسلام إنما جاء في مرحلة من المراحل المراحل اللاريح وأنه كأنهم يرون أنه من سلع بشر ويقول قائله هذا أنت بالضعف أقدم لا تريد له وبالعوضة في دينا ليس له ذاك من فارقه يلا ان يحت الصحفي يقوم ذكر ولا يتحدث الناس عن جرائمه وعما صنع بالعراق انه اكثر يخوف ولا ضمن الاهل وابعد الناس عن الايمان بالله واليوم الاخر انهم يحققون قدما في ذم الله ومن لا يحلق صورته فإنه يفجر أو يفجر كذا يريد حفظ البعض وهو يتفلل في القضاء على المسلمين يبضي عن الحرق الإسلامية فيجيب أهلها كورا العجاب ويقاول أن يقطع أجهاتهم وأن ينقله إلى أمالها بعيدا وقاموا كهف في اولادهم واهديهم فهكذا يخطط المستهون بهذه البنات والسجور بالكلمه المجمعه المسطور ووسع لك هو الدين واننا وتجاوزت في, في, في, في فنسأل الله يولى وعلى أن ينفكر منه شر الانتقار وأنه هي يمطانه وأن يوضى أركنه وأن عدم بنيانه وأن يضمن أخواله وأن يضمن أخواله وأن يضمن أخواله وأن يفعل ذلك السور عليه والله شكش يمعه وفعل الجمعه منهم احدى. والله موضي الله تريع الاساب. اهزم الاحزاب. والله ما اهزمه وانطرنا على الوضع. ايوه الاسابة الاسابة. ما ان نتعاوم في كل على ازالة الظلم والطولان. على ازالة العقوش المستردة. وازالة كناس المب الظالمة الظالمة. فلن يأملها إلا أن ترى المحنان في جنوة أوروبا وأمريكا على المسلمين أمانكم في عماتهم وفين عليهم لا تتأمين في وقف بهذا الدين وأن يؤد جمالك لا تتأمين التعامل على المائل وجمع الكوفة والبصرة، أيها ذكر الأزلاء، صيروا على غرة الأزلاء، لأكيد الدين الذي عندك، لأكيد الدين الذي في, في, في لا تجعل من فطر صباح مكث، فأم يوم يبعثون بغضب، فأما تذهب فريض الظريف، فالمغني والفقير، كل منهم عن الآخر، تسرح شهته وعن أموره وشؤونه، لا ستبقوا صفتة رجل الوحيد وأن تتعاوموا على الجرح والسطرة انظروا على فركة الله تتبقوا على شخص وقوموا على شخص وإنها هلئوا وأنتم الأعلى ونظروا معكم لذن يأكلكم أحمى لكم فلا نسموها صلى الله عليه وسلم كما نركم الله حزا وجل الإصطار الله والله فهو صلى الله عليه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 برای این میکنم که بازی کنم. من از این دنیا که بیشتر بازی کنم، امروز بازی کنم. واسه من جهانی من جهانی که بازی کنم، واسه که لا نخرج ضربت ارمال وضربت دقات يا ايها الذين من يتبع غير من يتبعني فله ما يتبع وقولي لا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 وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ يُجْزَوْنَ سَيِّئَاتٍ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا وَمَنْ تَوَلَّى عَنْ قولنا الولياء يرز من عالمين أولا النار وقيم لأي يرزين إياك يرز وإياك السعيم إهدوا الصلاة المتقيم صلاة التي لا نمت علي ويو دوه، نه نه نه نه، نه نه نه نه نه وعجوه يومين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي نحيش فيه من قطرة والقرب ومطار علينا فما نحن فيهم من متائب ومشاق وعزاب أليم ونقسم الأمريال والأنفة والتمرات ونقسم في الغذاء والدلائر والغطائر المتنى والعقلات كل هذه المتائج انت لا ترجعك الى التي نرتفجها والخضايا التي نرتفجها ونقوم بها ارجع الى قسرة الانتان وما نعطي به الله جل وعلا. فإن معاصينا قد قطرت وقطينا لا تتعني عن جبال الروات هذه المصائب التي تتوانى علينا فمن مخالف المعاصينا فنحن نعطي لها التر والعلاهية تحكي ونأكل الحرام ونتناول القبيل فلا نباني به ولم ينكر يؤمن به فلا نهى عليه ولم نعروف قد ترك وعلم فلا نأمر به ولا نتحمل الواحدات الموقات علينا من الجعوة الى الله والزهاب في سبيل الله في. التي نمتكبها إني خذبت لنا ما نحن فيه من تقر واختبرت فخذبت لنا ما نحن فيه من دواع الأمم علينا ففضاع الأمم علينا كانت فضاعا أكلت إلى قصعتها لما أحطرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل الحرام في تاجر في الخرام من المسلمين في تاجرون في القبر وفي تنجير ويأكلون الناس من حولهم الخرام إلا نجعل الله سمع التجاهل لنا لأننا أخونا الحرام ولبسنا الحرام فأنا استجاب لنا، إنما رحمتي وقد جمعنا علينا أعداء الإسلام من كل مكان، ومن جمعنا، ويصلون فينا، ويصلون على ملائكتنا وأوطاننا، ويأخذون ثرايتنا. إنما كل ذلك مما ارتكبناه من آتان فهل يرجع المسلمون إلى ربهم هل يرجعون إلى كتاب ربهم وسيلة ربيهم هل يحكمون فيهم كتاب الله وشريحته ربينا إن هذه المعاطي التي عاطت بها من كتب سيئة و به حقواتك فاحاطت بنا حطويان و قد كتبنا السيئات و ارتكبنا هل من الى الله هل من تضرع او اتكانه هل من دعاء تضرع واستغفار؟ احترقار هل من الى الاسلام تجدد لنا اوتنا سعيدتنا لا نستمد العزة من امريكا ولا نستمد العزة من وزها انني مستعد نستمد فيها من رحض العزة ومصدر العزة ومنبع العزة العزة الحقيقية همكين نريد العزة فلله للعزة جميعا ولن يقع بإمكاني مستمد والعمل الصالح يقع كل من من المسلمين كان في جنوبها، إليها، واستمدوا كل منها، من المسلمين كل بلعنة من حيث صنعوا المسرقة والتعاون والمساعدة، وصنعوا أن يحتلوا أرضهم لتنحون به، فتندوا إليه. ويشعود العزة والسوة من عندهم وخفر هؤلاء وأولئك لأنهم تؤمنوا بالطريق السويق وانتعبوا عن منهج الإسلام هل يبتغون عندهم العزة؟ سؤال يسهلهم القرآن هل يبتغون عند أمريك العزة؟ فإن العزة لله جميعا هذا سؤال من طلبوا يسأل بحش من داب ان قال من طلب ان يريكه تقويمه وكتابه فهل هذا الضلال دخل ولا تكون غير من الخطيب مشيره أيها من من باب التهكم والسخريه في ذكر من الخطيب بأن لهم عذابا اليما انها الي الاحزاب قال الذين يستخفون الكافرون اولياء من دون المؤمنون فمن هنا نزلت سجيها هم الغواث هم الغواث هم وجزاء من يرمنا الكذبه ويستره وليا من الله أولى منافقين بحرهم سهركم وتقرير لأنهم عباد ألينا ماذا صنع هؤلاء المنافقين ماذا فعلوا؟ اتخذوا كافرين أولياء من دين المؤمنين اتخذوا أن نيسى وليا له من دين المؤمنين لأنه لا يتكون من في جماعة المؤمنين فهؤلاء اتخذوا الشاكرين أولياء وزعلوهم جعل الملايس لهم فطلبوا النصر منهم اتخذوا الشاكرين أولياء من دين المؤمنين كما فعل هذا السؤال ليه اتخذوهم أولياء ليه اتخذوا الشاكرين الأمريكين المؤمنين اولياء من دون المؤمنين فيعتقون انهم العزة اما في العزة ثم, ثم فاني العزة لله جميعا ومنية كل الله لتبتعث بالله لتقلب النصر والعوم والمتاعدة من الله ومن الرسول من جناعة المؤمنون وليا ستتولىهم إلا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلا هم يوم أمور الذين يتبعون احطناتا ويبطوهم الزكاة وهم راكعون ورحبون تبين إلا يولى الله والرسول الذين آمنوا ومن الله ولا رسول لهم الذين ارتدوا فإنه الله هم الغالبون فما كثرة وخطايانا عمت وتمت فهلوا ولا الى الله وارجعوا إليه نضر الدعاء والاستغفار ما تذقتوا وتضروا سبحانه لانه فعذوب العذاب الشديد يأتي فتجاعي الأمم فتكافرهم علينا ومهاجمتها لأوصاننا وهطيها لأعراضنا وتفكيها لجمائنا فاقد أقضيناهم بالعذاب فلتكالوا لربهم وليتدرعوهم فهو ماء السيء فهو ماء السنطح الذين اشتروا بآيات الله من قليل من خلوة في تريد يأذكر الأمريكية مفئة النسعيات الرجالة يا ضديم هذه الخرعية ايه هذه الخرعية هذه الخرعية من التكاظ نحن نستعين بأمريكا بعد هذه الأيات التي ذكرت بعضها في أول المحاضرة آيات سنع من تومن يهضر النصار بعد هذه الأمريكا مفئة هذه الخرعية إني لا أستعين بالمكسر. واخن يهودي او نطراني او وثني او ملخي يهوكي فكيف بعد هذا يكون نستعين بالنطار مرقب العرض من امريكا وان هذا جاء يشترض اياتي الله ثمنا قليلا ويرمانه عنه وانه هو عنه. ولا تشترض اياتي ثمنا قليلا اعتقده اي ان الان يعني وإن يلا ولا تنبقوا الحق بالرزاة وتكتموا الحق وأنتم تعلمون علماء السبري علماء السبري علماء السبري إما ورائج بعض العلماء في جهر سيخ الأظهر والأسر المجرية والزاعدين فهم عندنا في أي حالة إلا أن لا من الحقيقي بكل امريكي للعجل بيخي ليس عن علماء الثولة عن موقف الدول اذي علماء الثولة الدولة. الدولة. موكي الثولة موكي الثولة في اللي من الثولة والمعطان الموقف ده تسألوا عن اللي برضغة منه ايه رجاجة منه اللي اللي يعيش على سؤل ما بدأنا نكون حق ولا عرف موقف الرجال, ولا نعرف الرجال؟, نعرف الرجال, من الرجال عن الموقف المجاني الحق ولم الحق للمجنب دائما نعرف عرف من الذي الحق دون الجان الرجال السرع الحق لأنهم ضعفوا عن الحق على الموقف نحن نعرف الحق بالرجال في باقل المثلين نعرف الرجال بالحق آه. في عقل مدير الرجال لانهم همستخد الحق واجتماع الحق لكن نحن نعرف الحق بالرجال يقول بذل علماء السعودية او علماء ما الكلام بحق زيبا نحن بالعقول دا المثلين انغى حصلهم ونستمروا على بالحقولة تحضر منه ناصف الحقولة من احنا جيروا حقولة بقى يعني المسلمين يعني ينتجوا ادوى على الناحوشي وليس انه هو طيب شخصي لان ينتجوا بدا على الكلام دي فشغل على الكلام دي لا لا لا لا لا فماذا قال رسول الله فلذي كبأ العلماء ما قال الله وقال الرسول فهم اهل العلم التابتون عنها فاذا اتعدوا عن ذلك فرضاهم لساجتهم ولم وضطوهم ولم اعذقوا عليهم فهم اهل الظاطر وعلماء سيه فاذا اخذ الله نساقا الذين عنه لتذكرونه للناس ولا تكتبونه لتذكرونه للناس ولا تكتبونه فاردوه وراء ظهورين فحصروا في سمع قليلا يا أيها الأخوة أن نكون ناقضون من تبهين وأن نعرف من الوجي نتولى ومن الوجي لا نتولى نتولى الله ورسيله والنجين امنه ولا نتولى اليهود والنصارى ولا اعداد الاسلام فالنجو يفعل ذلك فانيه منكم منافق او كاسر او نحو ذلك لابد أن نحذر هذا الميكس وان نعرف من هو على الحق وما هو على الذين